طب اسمه مسموع... الحمد لله الذي خلق الحمد لله الذي الحمد لله الذي عزمنا سنوات من على ما أحفظ كتابه الحمد لله عد كل شيء الحمد لله ميد كل شيء اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مرحبا بكم في غرفة الهداية الدعوية في دورة الأخوة تكلمنا في المرات السابقة عن الأخوة كمفهوم ثم أنواع الأخوة ثم كيف أرثى الإسلام قواعد الأخوة الإيمانية وأفصل الأخوة الأخرى كمعيار للولاء والبراء وجعل المعيار عند الناس هو معيار الأخوة الإيمانية ثم تكلمنا في حقوق الأخوة و أخوة الإسلام ثم تكلمنا في نماذج عملية من الأخوة وفصلنا فيها بين أخوة الإيمان و أخوة الإسلام و أخوة الإحسان إن شاء الله نهيضا نتناول موضوع هو في غاية الهمين هو موضوع كيف نتعامل مع أخوة أحيانا نحن نتعامل مع إخواننا نجتهد قضي المستطاع في أن نتقي الله فيهم و نعملهم التي أمان الله بها لكن مع مع مرور الأحداث أو مع زحمة الحياة وكسرة الفترة والمشاكل أحيانا بتقابلنا اخلاق صعبة من أخلاقيات إخوانينا فكيف نتعامل مع هذه الأخلاق؟ أحيانا أخ يظلم أخوه في المراس أحيانا أخت تظلم أختها في الكلام عليها أو أن هي بتكيد لها او بتأخذ حقها او أن هي بتغتبها أو بتنمها فكيف يترى نتعامل يعني هل الإسلام أمورنا أن نحن نتعامل فقط مع المعاملة الصحيحة او مع الناس اللي, اللي دايما دينهم في مستوى عالي أمورنا أن نحن برضو مطالبين نحن نتعامل بدين حتى مع الناس يدينهم قليل أو أخلاقهم مختلفة الحقيقة أن الإسلام ما تلك شيء إلا وأمورنا به وأمام من الوقت والله في حكم وما من موقف إلا ولله فيه حكم بدايةً احنا لو, لو إحنا قاعدين وبلغنا أن حد بيستن فينا أو أن حد بيتكلم علينا هنأمل إيه رقم واحد تعالوا نتذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بيقول كما عند مستد أحمد لا بلغني أحد عن أحد من أصحاب شيئا فإني وحب أن أخش إليكم وأنا سليم الصبت ان في ناس للاسف بتحب النميمه بتحب تجيب تيته فلان وعلان بيحب يقولك ده فلان قاله فلان عاوزه ومتعرفش وكل ما نقعد نجيب في سيرة فلان ونجيب في سيرة علان كل الاعداد بتبقى للاسف او كثير من الاعداد بتبقى عداد عند البعض اعداد لسيره الناس اعداد بغيضه احن بيسكنوا فيها الرجل اللي مش موجود دوت احيانا بيسكنوا لكن هو اتعود على ان هو دايما يسكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة محدش يجيب سجد حد عندي ومحدش يبلغني عن حد حاجة وحشة حتى لو هو شتمني من موايا ما تجيش تقولي حتى لو هو تكلم علي بطريقة لا تليق ما تجيش تقولي فقال لبلغني احدا من احدا من اصحابي شيئا فاني احب ان اخرج عليكم وانا سليم الصدر في الوقت دوت النبي صلى الله عليه وسلم جاله مال فأسم المال بطريقة التي امر الله بها اتنين قاعدين مش عجبهم تقسيمه النبي عليه الصلاه والسلام وقال له ايه ده هو النبي عليه الصلاه والسلام ادالك قال له لا ما ادليش قال يتكلموا في كيفيه توزيع النبي صلى الله عليه وسلم للمال فاحدهم بيقول للاخر والله ما اراد محمدا بهذه القسمه وجه الله والدبر الاخير تخيلوا ان واحد بيقول ان النبي عليه الصلاه مش عايز الله والدبر الاخير بهذه القسمه مين اللي معدي في الموقف ده معدي عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود عدى على ف ما عجبوش الكلام فبدا يسمع اكتر لقى ان هما فعلا بيتكلموا ان نعم ايه ده ده نفسي ضايع خالص عبد الله بن الكلام فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الكلام فذهب النبي صلى الله وسلم فقال يا رسول الله لقد قلت بيقول يعني لا يبلغني احد عن احد من اصحابي شيئا فاني احب ان اخرج عليكم وانا سليم الصدر غير اني مرلت على رجلين يقولاني كذا وكذا قال له انا ايه عارف انا قلت مع حدش يبلغني بس انا مش اذا يسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم احمل واجهة النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليه ذلك ثم قال ذعنا منك فقد أُذِى موسى لأكثر من ذلك فصدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهى ابن مسعود ان هو يقول هذا الكلام واننا مش حايد اسمع الكلام ده فينبغي بداية ان احنا لا نقبل السعاية ولا النميمة ما تقبلش ان حد ينقل لك كلام عن اخوك لما حد يجي يقول لك فلان بيقوله عليك قوله امتى وفين وليه وازاي وانت مالك وانت عايز ايه وبتقول الكلام ده ليه خلي اللي بينقل الكلام ده يبقى متهم خلي بينقل الكلام ده يشعر ان هو بيعمل بي ييتكتب مع وفيه فلا تقبل السعايه من احد هذه نقطه رقم 2 اذا حد ظلمك انت ما قبضتش السعايه لكن انت حد عمل فيك موقف الموقف ده ممكن يكون حمال وممكن يكون يعني ممكن يكون له وجه وممكن يكون له وجه ثاني احسن الظن يبقى إيه إيه يعني بلاش نبقى عندنا دايما فكهة مصدقة عن اخواننا صور الظن من اكتر المفسدات التي تفسد العلاقات بين الناس بلاش نتعامل مع بعض بالمجملات وبلاش نتعامل مع بعض بالتعميمات يعني ممكن موقف اخ اخطأ فيه هو موقف بلاش نتعامل بقى ان هو ايه هو الاخ ده اصلا طول عمره كده وهي الاخ دي طول عمرها كده وهي التعامل معي عشان كده لا لا لا خلينا نتعامل بتعاملات واضحة صريحة حتى لو اخ اذاك في مسألة ما ت احسن الظمن فيه وتجنبه وبما يكون هو منتهى علمه كده وبما يكون منتهى فهمه كده هو لا يكثر ان يؤذيك هو في الاخر خالص هو تعامل بتعامل يؤذيك هتعمل ايه, إيه اقام واحد احسن الظمن فيه يبقى لا نقبل السعاية ولا النميمة ولا نقبل ان حد يختار حد قدامنا ونزب عن عرض اخوانينا او عن عرض بعضنا رغم اثنين لا إيه نحسن الظمن في الناس ولا نعمن ان حتى احيانا ممكن يكون الموقف ده هو فائم الأخ أخطأ لكن دي مش حياته كلها يعني بلاش ان انا الأخ لما يكون عنده مشكلة اما والأخت يكون عندها مشكلة اما نتعامل ان احنا ما عادش عندنا بديل او احنا الحياة بالنظام هي ابيض وصد ان فلان ده لابد من اقصائه لابد من ان انا لو عادشتعامل معاه لا لا, لا خالص خلي التعامل الاجماعة على القدر ده ممكن تقول انا مش هتعامل مع فلان في الفلوس انا مش هتعامل مع فلان في الموقف الفلاني لان انا عارف ان هو له طريقة تؤذيني لكن ينبغي ان يكون فيه معاملة اه اه طيب اذا وصلنا الامر ان احنا حصل نفاع انت بتطلب بحق وهو بتطلب بحق والنفاع بقى منكم. هنعمل ايه؟ هل ينبغي ان نشتم ونتكلم وده شهر في ده وده شهر في ده وده يخوض معركة, مع معركة كلامية عن اخواني في ده وده يخوض معركة كلامية عن اخوه في ده انا عايز حاجة وانت عايز حاجة وما اتفقناش وانت قلت كلام ما عجبنيش واحسنت الظلم فيك ما قدرتش حصل نزاع انت بتقول دا حقي وانا بقول دا حقي هناخد مين اللي هياخد الحق الحق دا ممكن يكون حق مادبي ممكن يكون حق ادبي ممكن يكون إيه عمل إيه ممكن يكون منصب ممكن يكون اختلفنا في مسألة الناس وحصل بنا نزاع الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في قصة ضوود عليه السلام رجلين حصل بينهما نزاع غير أنهم لما تنازعوا ذهبوا إلى أهل العلم ليصلوا بينهم ربنا وعطيئ الله على وتعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا وصول الأم منكم فإن في شيء فردوه الله وسوء لأن ينبغل نحن إذا تنازعنا أن نحن نتحاكم إلى أهل الشريعة الله سبحانه وتعالى قال إن هذا أخي له 99 نعذة وليه نعذة واحدة فقال أكفلنيها وعزمه في الخطاب يعني قال له غلبني واحنا بنتكلم غلبني في الكلام انا لا احسن الكلام انا لا احسن ان انا آآ آآ اعبر عن نفسي والراجل قال كلام عليا او قال كلام به يستجلب الحق او به اذا جاءه الناس يعرفون ان له حق واذا سمعان الناس لا يح... يعني اكيد هيعرفوا ان انا ايه ان أنا مليش حق فعزمه في الخطاب غلباني في الخطاب وهي ان الله قص علينا هذه القصه لي ليعرفنا ان الناس اذا اذا اختلفت فيبقى انها تسعى الى اهل العلم شوفوا هم تسواوا المحراب عيسى والمحراب يعني لازم نط من فوق السور ودخل على داوود عليه السلام عشان عشان يعرف هو ال ال يتحاكم اليه او يعرف يقول له الحق فين او يعرف يسال هو الاثنين دول او بعضهم يسالوا بعضهم والبعض يسالوا الشيخ او يسالوا العالم اين حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المساله قد ذهب على عقب على هذه الاتيات في اخرنا كثير من السلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ان احنا اهل الايمان المفروض ان مش اهل باغي مش اهل بغض لكن إذا أقل الإيمان وانتسل الظلم فأمه علينا أن نتحاكم إلى الشوع يعني الواحد وحدا جدا لما يكون مثلا في نزاع بن أخ واختي في الزواج مثلا في بيتهم وتلوهم وحين محاكم أو يتحكموا إلى عذاب الناس أو إلى تقاليد الناس أو إلى قوانين وضعية ويتوقوا حكم الله سبحانه وتعالى وما لا جماعة نفرق بنا وظنخينا إيه يعني ينبغي أن نعظم كتاب الله ونعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نحن لما تحصل عندنا أي نزاعات ان احنا نتحاكم الى الشرع طيب تحاكمنا الى الشرع وانا ليه حق وهو له حق وحنا ما احناش عارفين وكل واحد ألحن وحجاتي من الآخر هنعمل ايه عندنا هنا بقى ربنا فى تعالى اي اي حبنا على العفو حبنا على المغفرة يعني من اكتر الـ الـ الـ الايات الهزة قلب الواحد في العفو إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الدماء لما ذكر الدماء ولما ذكر القصاص أقر فقال فمن أسر له من أخيه شيئا فاتباعه ونعروف الأدارة ونعروفه بإحسان إن الإنسان له قصاص في الدم إيه إيه قال قطب عليكم القصاص وهو إيه الآية آية, إيه, آية الكصاص اللهم صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الكصاص في, القتل الكصاص في القتلة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أفي له من أخي شيء لبنا لما كتب القصاص على بني آدم وشعر لنا هذا الحكم لبنا ذكر العفو وتتحجب العفو في الدماء يعني العفو ذكر هنا في الدماء ان الإنسان إن إن حتى لو إن الحق له حق بي وحق يعني محدش هيختلف فيه إلا إنه ايضا له أن يعفو فحضنا الله سبحانه وتعالى على أن نعفو عن إخواننا أن نعفو عن من ظلمنا كذلك عارفين قصة مفطح مع أم المهين عائشة رجال الله عنها في حديث الإفق مصطح ابن اساسة رجل من اصحاب النبع الصلاة من اهل بدي ومصطح كان مع من خاضه في عرض ام من عايش تخيلوا بقى ان واحد او بكر فطيق كان بينفق عليه لانه كان فقيد وكان متوليه ثم بعد ذلك بلغه عنه انه يخده في عود واحد يخد في عود النبي صلى الله عليه وسلم واحد يخد في عود أي باكر صديق هذه حقوق عامة ثم أيضا حقوق خاصة إن أولاك صديق له فضل خاص عليه هو بالذات بينفق عليه يديه فلوس كل شهر فإذا بنفطح في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويخوض في عرض الصديق تخيلوا كده لو انت بتنفق على واحد وفجأ اكتشاث ان هو بيشتن فيك منهضات وبيكلم فيك في عرضك يعني مش بتكلم مثلا يقول ده بخيل مثلا او ده غني او ده ايه او ده بديني او ما بدينيش لا لا ده بيخوض في عرضك هتعمل معايه اواق الصديق منع ان هو يعطيه فتتخيلوا ان الله سبحانه وتعالى ينزل عتابه على الصديق ويقول الله جل ولا يقتلوا بالفضل منكم والساعة أن يؤتوا للقربة والمساكين والمهاجئين في سبيل الله وليعفوا وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم فربنا ذكر العفو في الدماء وذكر العفو مع من خالف الأعراض ومع من استحل الأعراض فذكر الله سبحانه وتعالى كيف نتعامل مع ظلم الإخوة إذا أخر إيه إيه من إخوانك أنا أتكلم على الكفار أنا أتكلم عن المسلمين إذا أخ آذاك إذا أخ خد في عبدك إذا أخ خد في أخد مالك لك ان تطالب بحقك لك ذلك ولك أن تقتص ولك ذلك لكن الله سبحانه وتعالى حضنا على العفو والمكفرة برضو من الأشياء المهمة نحن نتكلم فيها مسألة الاحتزال مسألة النصح اللي خلنا نتكلم في أول في النصح ان نبيين كريمين من انبياء الله سبحانه وتعالى من اكثر الانبياء الذين الذين ذكروا في القران الكريم نبي الله موسى الكليم وطبعا لا يخفى عليكم ان سيدنا موسى يعني عال جبن اسرائيل وما اشبهنا ببني اسرائيل يعني لماذا ذكر الله قصه بني اسرائيل كثيرا جدا في القران لان قصه بني اسرائيل تتكرر سيدنا موسى وسيدنا هارون سيدنا هارون بقى مع قومه وذهب موسى عليه السلام للقاء الله سبحانه وتعالى ثم مرت فترة وقررت بني إسرائيل أن تعبد العجل فترت ما الذي كان بإمكان هارون أن يفعله هارون نهاهم لكن لم يستطع ان هو يغير الواقع هو قال لهم ما ينفعش تعملوا كده الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له الاجل لا ينفع ولا يضر لكن هم كادوا ان يقتلوه واستضعفوه وحده عبد عبدالاجل فكان سيدنا هارون قدامه مشكلة قدامه أحد شرين إما أن هو ينكر عليهم هو أنكر عليهم إما أن يتركهم وينصرف وهم بعد كده يتشتتوا وعندما يرجع موسى لن يجد أصلا بني اسرائيل وإما أن هو يستمر في مخالطتهم والصبر على أذائهم وأن يستمر في الدعوة إلى الله سيدنا هارون اختار أن هو يستمر في الدعوة إلى الله وأن يصبر على أذى هؤلاء حتى يأتي موسى فيتقوى بعضهم ببعض ويستطيع أنهم يغلبوا العجل والشيطان الذي اخترع ذلك قال الله سبحانه وتعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إلي هنا موطن عايزة أعرف بس معها ان سيدنا موسى أخذ برأس أخيه يجره إلي هنا يا جماعة ده نصر وده نصر شديد يعني ده شدة في النصر ان احيانا كتير احنا ممكن نقول يعني ان انا لو انا كلمت اخويا هيزعل فالحل ان انا اسكت وان انا بقى زعلان وان أنا انام زعلان فيبينتج عندي ان انا بقى عندي جرح في قلبي او عندي صديد في قلبي والصديد ما حل غير انه يخرج فبنقدر ان احنا بقى نيه نترك المواضيع التكبر ونترك الفساد يزداد في قلوبنا حتى تحول هذا الموقف الواحد إلى بعد ذلك كراهية أو إلى حسد أو إلى بغضاء أو إلى تدابر إنما علينا إننا لو مش قادر إذا لا أعفو ولا قادر إننا أحسن الظمن ولا قادر إننا أتحاكم لأهل العلم علينا نواجه علينا أننا أصارح علينا أننا أكلمه أنصحه حتى وان كان النصحة احنا ممكن بفيه بعض الشدة سيدنا موسى اخذ برأس اخيه يرجوه اليه سيدنا هارون قال ابن ام ان, إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بها الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين سيدنا هارون قال لسيدنا موسى انا قلت لهم لكن هم استضعفوني وكانوا يقتلوني فما تشمتش فيها الاعداء انا على العهد وأنا على الميثاق لم أفر ولم أترك هؤلاء ولم أردخ للباطل سيدنا موسى قال إيه قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين سيدنا موسى على قبل من أخيه عزره حيانا من كتير تلاقي الأخ بإعلام فتقول له معلش أنا آسف أنا كان عندي صبوف واحد من ثلاثة ممكن تقعد خمس ساعات عشان تقنعوا بهذه الظروف ليه جا ما عب بعض كده ليه بنتعب بعض كده ليه بالتعامل شديد بهذه الطريقة يعني سيدنا موسى قبل ببساطة جدا علم ان اخيه لن يكذب ولماذا يكذب عليه فقال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا برحمتك في عبادك الصلاحين مفيش في قموز بتاعنا الهجر والخصومة والتدابر والتباغد الكلام ده ينبغي انه هو ينتهي من حياتنا تماما مفيش تقسيمات الصدول اخوان وصدول سلفيين وصدول مش عارف تبليغ وصدول مش عارف ايه وكل جماعة لها تلتيب ولها علم وطبعا ممنوع ان احنا نتعامل كل صاحب جماعة ممنوع ان نتعامل مع الجماعة الاخرى وصدول مصريين وصدول اطباء وصدول سوريين وصدول زباط وصدول دكاترة وصدول مش عارف ايه كل واحد عمل جوايا وعمل صور حول نفسه ويضع لنفسه اشياء في قموصه بها يتهاجر وبها يتذابر وبها يتخاصر مع اخواني ينبغي ان احنا نتعامل مع بعض تعامل واقعي اما ان تحتنظن في اخيك لا تسمع النميمة لا تسمع السعاية اياك ان تقبل شتيمة في اخوانك لا تقبل ان حد يغتابك او ان يغتاب حد قدامك احسن الضمني فيما نقل لك الكلام أه اه اعلم ان الناس قادوا الله ورسوله فبالتالي طبيعي ان الناس تأذيك اعفوا اغفر اه تسامح اه اذا لم تستطع اه انصح اه حديث اه اه اوباكر الصديق مع عمر بن خطو حديث الصحيح اوباكر الصديق وعمر اختلف اوباكر الصديق اخضر عمر او ابن الخطاب غضب ثم مصرف او بك الصديق هيسيب اخوه تعبان هيسيب اخوه زعلان والله لا يقدح فيك مطلقا ولا يقدح فيك مطلقا انك ام ترفعي سمعت تليفون وتجي اختك اللي انت زعلتها أنا, انا مش عارف انام وانت زعلانة انا مقدرش انام وانت زعلانة ان ما يكون اخ من اخوانك دايقك كان احد حدث من اخواننا نزاع ومشاجره فوسط واحد قال له قول له روح لفلان وقول له ان قال له اقول له كده قال له قال له, له كده فقال له طيب اصالحه ازاي يعني فذهب اليه وقال ان فلان بيقول ان هو عايز يصالحه وهو زعلان ان هو ان انت زعلان منه فقال له دا وعمل فيا وعمل فيا وقال عليا واتكلم وقال وقال وقال, وقال, وقال فقال له وانا متضايق فقال له طيب طلبتك ايه قال له والله انا بحبه بس انا مش يعني صراحة يعني لازم يتغير مش هينفع يكمل معايا المعاملة باديد طريقة اللي بيصبح بين الاخوين وقال له والله هو متضايق من بعض وهو بيحبك ويعني لك الخليل من نقاط هو ممكن يكون فيهمها وغلط او كده فهنعمل ايه فقال له قل له اللي هو عايزه أن أتغير عشانه أي حاجة هو عايزها أن أموافك إن هكذا تكون الأخوة جماعة إن أبو باقي الصديق أخضى عمر رضي الله عنهما فذهب أبو باقي ليصالح عمر فعمر قال له عمر كان شديد في هذا الموقف فعمر كأنه تأخر في مصالحة الصديق أرباق الصديق ماشي زعلان ان عمر مش عارف يصفه معاه في هذه اللحظات فانترف أرباق الصديق فنهب إلى المسجد إنه بعد سلام شاف أرباق الصديق زعلان فقال ما لك يا أبا بكر فقال يا رسول الله أغضبت عمر قال له أنا أغضبت أنا عملت مشكلة مع عمر وصراحة اشتدت عليه وبعدين زعلان إن هو زعلان مني فاروحت صالحه وحسيت ان هو برضه لسه ايه يعني مش صافي فاعمل ايه فعمر ابن خطاب حس ان هو كان مفروض انه يتعامل مع ابو بكر بطريقة فيها لين اكتر من كده مع ان ابو بكر هو اقال انا الذي اغضبته يعني انا اللي كنت غلطان انا اللي عندي المشكلة لكن انظروا هذه الاخوة وهذا الدين اللي, اللي حول علاقات إلى الى علاقات الوقي الهديوكي علاقات وقيه جدا عمر بن الخطاب روح البيت ما عرفش يقعد البيت إلى ذهب الى وجد ابو بكر الصديق ووجد النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل عمر على النبي وعصام على وجه النبي النبي صلى الله عليه وسلم غضب ووشه حمر فتعذب ابو من النبي صلى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال له ما لك يا رسول الله كيف يعيش والنبي صلى الله عليه وسلم غاضب علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم وصاحبي لقد كذبتموني وصدقني أبو بكر وواسانه بأهله وماله ومن أحد وما من أحد عرضت عليه الإسلام إلا وأخذ بره إلا أبي بكر نشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر قال لعمر انت ما تقديش او بقي تاني عايز اقول بس نقطة هنا في مسألة النزاع وان الاخوة ان الناس اللي بحريص على بعضها البعض ما ينفعش يا جماعين احنا نتعامل بتعامل مستبيع اللي هو اللي مش عاجب يخبط دمره في الحيط واللي مش عاجب الوقت ده يا واللي مش عاكبه يقعلي مش عاكب ايه عزلا دقيقة واحدة اكتب احمد اكتب احمد السلام عليكم ايه حوزا ان احنا يا جماعة اللي عندنا خرص على بعضناها ان انا عايز ايه اللي بيزاع الاخرها ما تعملوش مفيش حد ابرطش مفيش حد ما عندوش مشكلة مفيش حد ما عندوش عيوب ينبغي ان انا اوجه عيني على ما يفريحني من اخي ما ينفعش ان انا اوقف مع مشاكل اخي وافضل احط عليها المنظار وكبر فيها لحد ما ترهو يعني يرأ احدكم القذاتة في عين اخيه ولا يرى الجزعة في عين نفسي القزاء كما قال النورة السلام القزاء اللي يا جماعة عارفين الهابوة عارفين النقطة السودة اللي بتبقى في من الرمل مثلا نقطة رمل الصغيرة جدا اللي أو النقطة البرضة اللي بتجي في كوباية الشاي دي اسمها قزاء فالنورة السلام بيقول ان احدكم يرى القزاء تفي عين اخيه يعني لما بيبص على العين اخوه بيشوف اصغر عيب ولا يرى الجزعة في عين نفسي لكن هو نفسه عنده نفس المشكلة بل عنده المشكلة اجبر متوخمة عشر اضعاف بل مئات الاضعاف ثم هو لا يراها في نفسه الانسان يكون جميل عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن كالنحلة يعني مؤمن كالنحلة يعني المؤمن ده النحلة بتعمل ايه يا جماعة النحلة لها بيت وبتطلع تجي بغا البيت تتحط من على زهرة لزهرة لزهرة لزهرة لزهر لزهر لزهر. تاخد رحيك الازهار ثم تنتج عسلا فالنحلة لا لا تحط إلا على طيب ولا تنتج إلا طيب في ناس للأسف كالذباب الزباب كلما ذوب ذبقاب الزباب لا يأتي إلا على الجروح والقروح يعني الزباب ما بتلاويش ييجي إلا دايما في الأماكن فيها الفضلات لا يأتي إلا على الجروح والقروح فينبغي أننا هنا تبقى عين نظيفة أننا ما تبقاش دايما بنشوف المشاكل فقط اننا ايضا نرى الخير نحسن الظمن في بعضنا البعض ببعض من المواقف الجميلة كيف نتعامل مع ظلم الاخوة الثقافة احنا قلنا النصر وقلنا الحلث اخينا ثقافة الاقتزاج ان ايه يعني ان انا غلطت اقول انا ااسف فيها ايه ان انا اقول انا ااسف فيها ايه ان انت تقولي انا ااسف انا اسف يعني احيانا ان الكلمة دي تبقى صعبة جدا ده في ان احنا ممكن نقضي ليالي طويلة لا آلة طويلة في عتاب طويل ولا آلة طويلة في تبريغات لا طائلة منها في خينها بكل بساطة أخطاط أنا آسف إن شاء الله مش هكار تاني وموضوع خلص ننظر إلى هذا الأسف العجيب ننظر إلى هذه الأخلاق الراقية الأخلاق يعني السامية أبو ذر بغفاري مع بلال بن رباح أبو ذر رجل لم يجد لصنم قط لا في الجهلية ولا في الإسلام وكان من بلد اسمها غفار قطع طرك وبلال رجل من الحبشة رجل أسمر اللون أسود اللون كان عبد ثم اشتراه الصديق وأعتقه كان عمر بيقول بلال أبو بكر سيدنا وأعتقه سيدنا اللي هو بلال بلال اتعذب في الإسلام وأبو ثرد ضرب في الإسلام ثم مرة بيه الأيام وفي يوم الأيام اختلف ابو زر مع بلال وكان الكلام ده في المدينة فأبو زر شتم بلال شتم وقال له إيه؟ قال له انتم مقصودة قال يا ابن السوداء فالأمر الصحابة بلال يزعل اشتد عليهم جدا أن أبو زر يغلط في بلال فورسع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فنوع السلام قال تعال يا أبا سجل فنوع السلام وقم واحد تبين تثبت مش أي حد يقلك أي كلام وتقول اه هو قال كذا هو أصلا عنده مشكلة كذا وإم مدع... داخل بقى شمال ما حصلش الكلام ده النوع السلام قال تعال يا أبا سجل فنقم واحد تثبت وتبين قال له انت قلت كده فقال نعم يا رسول الله قال أعيلته بأمه انت عيلته <متدع> بم فقال نعم يا رسول الله النبي عليه كيف تعامل مع هذا بدايه النبي عليه الصلاه نهاه واشدد عليه في النصح وقال انك مرؤ فيك جاهليه ازاي تعمل كده هذا خطأ دي, دي من اخلاق الجاهليه لا دماغنا ان احنا كمسلمين نعمل كده ما ينفعش ان احنا نتكبر ولا نخترع على بعضنا البعض بالاحساب والانساب وما ينفعش ان احنا نهين بعض بان احنا نتكلم في الاحساب والانساب فقال عييته باممي قال نعم قال إنك مرء فيك جاهدي عرفين يا جماعة أبو ذري عمل إيه؟ أبو ذري ذهب إلى بلال وقال والله قال سامحني اغفر لي ثم وضع خده على التراب وقال والله لا أغفعه حتى تطأ خدي بقدمك هذه شوفوا الناس كان عندها استعداد نهت تسامح لحد فين شوفوا الناس كان عندها استعداد تعتذر لحد فين ان هو عنده استعراض ان هو نفسه في الاعتذار ان هو حط وشه عطبه عشامتك حتى ترضى ثقافة الاعتذار ثقافة انك تقول انا اسف ثقافة انك تحمل مسئولية خطأك انا اخطأت ايه يعني مواجه خطأي و ايه يعني ما اعتذر و يعني ان انا اقدم في مال او ان انا اتكلف مثلا انت خلفت موعد تتكلف موعد اخر تتكلف انك انت تسهل عشان تخلص وظيفتك اللي انت اخرتها ان إيه تعامل إيه اذاقي واخلاق إيه سامية إيه لا ينبغي ان احنا إيه إيه كل خلاف بنا يتحول الى عداء ويتحول الى صورة من صورة التصنيف ان احنا لا يتحول الى تنابز بالالقاب ان انا كل ما اخ يعمل مشكله اه اصل ده ما بيحبش السنه واصل ده ما بيحبش ربنا واصل ده عنده مشكله كذا واصل ده مش عارف ايه واصل ده ايه واصل هو طول عمره كذا فيتحول كله خلاف الى عداء يتحول كله خلاف الى تصنيف يتحول كله خلاف الى تباغض الى تدابب الى تحاقد الى حسد الى إيه إيه قطيعه احنا تكلمنا في بداية الاخوه لماذا الاخوه قلنا ان ان الاخوه امر شرعي واجب وان بدونها ينقطع الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها الحالقة قال لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ان ما ينفعش ان احنا نوصل الدنيا الى هذا ما ينفعش ان احنا نوصل خلاف الى هذا ابو زري مع ابن الله بن رباح وضع خده على التراب بتعلمنا ازاي ان احنا نقول انا اسف بتعديلنا ازاي نحن نعتذر كذلك مواقف او بكر مع عمر بن الخطاب مواقف كثيرة جدا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حياة الصحابة احيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعاتب واحيانا نبع السلام لم يعاتب لكن مهم جدا جدا يا جماعة ان احنا بحرص على اخواننا مهم جدا جدا ان احنا نتحاكم الى الشجع مهم جدا جدا ان احنا نعرف ايه لنا و علينا مهم جدا ان احنا بتعال مع اخوانا لابد عندنا حلم وعفو وحسن عهد يعني للأسف احكي <تصفيق> لكم على موقف به ان شاء الله كنت بكلم مجموعة من الشباب كده وقفينه ده المسجد بقول لهم تعالوا ونصلي وانتوا عايشين ليه حياة من غير هدف لازم يكون عندكم هدف وانو وعنا نتكلم وبعضهم قاعد يقول لي طب انا عندي مشكلة كذا طب نعمل ايه واثناء الكلام فجأة اللي انت نسوه مقصود بيعلى مجمو... اثنين منهم بي... بي... بيتكلموا مع بعض بشكل عالي حصل بينهم بشجار فواحد فيهم ام جايب ازازة حاجة ساعة ازازة كواكولة تقريباً او حاجة كده وام كثيرها وام معوض صحة ففجأة الدنيا يعني اقول ايه الدنيا فجأة انطلقت الى <تصفيق> الاعلى المستويات فجأة صدام وخناء وزعيء يعني الشيطان دخل فالمهم جدنا جدت الناس فضوهم ومش عارف ايه هما فابقى اكلم واحد فيهم انتوا في سنة كيام قال لي احنا في قولة سنوي بقول له في قولة سنوي يا الله طيب انتوا عارفين بعض قبل كده قال لي اذا كان بايت معارفك بيت مضاجح <تصفيق> يعني يعني تخيلوا يا ان ان الناس تصل بهذا هذه الحماقه او عن الدين البايقه ان الواحد سام بياكل حسن العهد من الايمان حسن العهد من الايمان ما ينفعش ان انت صاحبك ان كان جاي معاك في الليل امبارح ان انت لما تتخانق معاه او انما تختلف معاه تتعامل معاه كانه عدو ان ما ينفعش ان الاخت اللي كانت صاحبتك وراحين جايين مع بعض الدروس فجأة تحوليها الى امرأة خارجة من الملة وضلة ومضلة ومفتدعة وعندها مش عارف ايه ما ينفعش ان احنا نتعامل مع بعض بهذه الطريقة يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم مع ابا البختري الراجل اللي اللي... ابا البختري ده مكفار ومع ذلك لما حامى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة انه موصله الهالو وفضل لحده قال لو سألني أبا المختري لأغبته يعني لو قال إنه الناس ديت عايزهم هدهملو عايفين ليه؟ عشان حسن العهد فينبغي إنكم يكون بنا وبعد عشرة طيبة حسن عشرة لو حصل مشكلة في خضابنا حسن العشرة يغفل لو أخوك اللي إنت معاه بقالك سنين طويلة عمل حاجة غلط اغفرها له اغفرها له بسبب خيره بسبب عهده بسابق اللي بينكم القوية بقى الناس بقالها 20 سنة مع بعض ولما تحصل معهم مشكلة كأنهم اتنين في السوق وقفين مع بعض لا علاقة بينهم وكأنهم أعداء بالأحيانا بيتعامل مع بعض أكثر ما لو هو بتعامل مع اليهودي مش يتعامل مع بعض هذه الطريقة فتعامل بحسن العهد بحسن الظلم بالمعاملة الطيبة بالحرف بالحلم بالعفق بالمغفرة ثم بالتحاكم وبالمصارحة ثم بالنصح أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم